وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَأَكَانُوا لِجَنَّاتِ النَّارِ مَحْطَبًا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 هو عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا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 قُبِهِ احد ا قل انني لا امدكم ضرا ولا رشا قل انني ل اللَّهُ مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَا إِلَّا بَلَغَ مِنَ اللَّهِ وَارِثَاتَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 بِي وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيَّ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا